إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء فغيانهم يعمهون، وإذا مس الإنسان الضر دعنا لجنبه أو قاعدة أو قائمة، أو قاعدة أو قائماً فلما كشفنا عنه. رَهُمَّ وَكَأَنَّ لَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرْمَسْكَ كَذَلِكَ زُوِّنَ الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُوَّنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ